الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين أما بعد هذا هو اللقاء السابع والستون السابعش. السابع السابع والسمعون في مادة الحديث وطبعا كالعادة ذكرنا فائدة طويلة أطلنا فيها النفس ذكرنا فيها أكثر من تسعين رجلا التفرقة بين الأسماء المتشابهة وهذه فائدة طويلة ومستطيرة كما يقولون فاليوم إن شاء الله نتكلم على لفظة يستعملها الحديث كثيرا في كتب الحديث وهي لفظة يقولون فلان أحاديثه فرائد فلان أحاديثه فرائد والفريدة يعني الشيء الدقيق ولهذا يقولون ومن الفرائد ومن الفرائد حتى إن الفرائد تكون أدق من الفوائد. فمعنى أحاديثه فرائد. المحدثون يقولون عندما يسألون ما رأيك في في فلان فيقول أو ما رأيك في أحاديث فلان فيقول فلان أحاديثه فرائد. فلان أحاديثه فرائد. فلان ما معنى قول قول قولهم؟ ما معنى ما معنى قولهم إهم أحاديث فلان فرائد ما معنى؟ هل يقولون هكذا فقط؟ وإلا البعض يستعمل عبارة أخرى ولكن كلها تؤدي معنى واحد يقولون على فلان كأن أحاديث أو فهناك فرق بين فلان أحاديث وفرائض يعني كلها فرائد إما يراد بها المدح وإما يراد بها الذم. سنرى. أو فلان أحاديثه كالفرائد أو يقولون أيضا يستعمل با فلان أحاديثه فوائد فلان أحاديثه فوائد وركزوا جيدا لاحظتم سجلوا هذه العبارة فلان أحاديثه فرائد أو فلان أحاديثه فوائد ثم ركزوا على المعنى لأنكم سترون هذا كثيرا في كتب من؟ كتب الحديث وإذا سمعتم أو قرأتم فلان أحاديثه فرائد فمعنى إيش معنى أحاديثه غرائب أحاديثه غرائب أين ذهب قالوا أحاديثه غرائب وهذا يعتبر مدحن أم جرحن يعتبر مدحن أم جرحن فلان أحاديثه فرائد هل هذا مدح للراوي؟ جرح له الجواب هذا جرح له هذا جرح له يعني معنى انه يأتي بالغرائب هذا معنى احاديثه فرائب يعني يأتي بالغرائب ولذلك قال ابو عروبة الحراني في زهير هذا زهير بن محمد الخرصاني ماذا قال فيه وقال ابن عادي في وابي معيد حفظ بنغيلان، حفظ بنغيلان، وكذلك قال أحمد إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب، إذا سمعت أصحاب الحديث يقول هذا حديث غريب أو هذا حديث فائدة، هذا حديث فائدة، هذا عكس ما نقوله نحن سجلوا هذه الفائدة كذا نقول سجلوا هذه الفائدة. وتكون فائدة نابرة، لكن عندما يقولون أحاديثه فرائد أو حديثه غريب يقول الإمام أحمد أي فائدة فيقول إذا سمعت محدثا يقول حديث فلان غرائب أو فوائد أو فرائد فاعلم أنه خطأ فاعلم أنه خطأ أو ربنا أدخل حديثا في حديث أو ربما هذا الحديث قد يكون خاطأ من المحدث أو يقول الإمام أحمد أيضاً هذا في بعض الأحيان إذا تتبعتم في أسئلته أسئلة محدثين يقول هذا حديث ليس له إسناد يعني حديث ثرائب معنى حديث ليس له إسناد والإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء وأن تذكر الحديث بدون إسناد كأنك تصعد إلى السطح بدون سلم، وهل يمكن أن تصعد لا يمكن فالحديث بدون سند بقل وخل بقل وخل لا يساوي شيئا ولهذا إذا سمعتم أحاديث أحاديث سمعتم أحاديثه يقول في أحاديثه فرائد فاعلموا أنه خطأ أو اعلموا أنه جاء بماذا بغير سند أو اعلموا أنه دخل حديث في حديث أو اعلموا أنه خطأ من المحدث لأنه ربما يقولون على حديث واحد هذا حديث غريب من فلان محدث من فلان ثقة لكن صدر منه هذا فماذا نقول نقول هذا أخطأ فيه هذا المحدث وهذا يقع لشعبه وهذا يقع أيضا لسفيان هذا يقع لشعبه لأنه كما سبق سبقا قلنا في عندما كنا نلقي دروس في علم الرجال أن شعبه كثير خطأ في الرجال شعبة كثير الخطأ في الرجل مع أنه أمير المؤمنين في الحديث وكان يخطئ كثيرا في الرجل فإذا عندما نسمع حديث فلان فرائد كيف نحمل هذه العبارة خطأ نحمله إما خطأ وإما بدون اسناد ومعناه غريب ومعناه غريب واضح نعم فقد يكون قاله بدون إسناد أو سمعه في مذاكرة أو شيء من هذا القبيل فهو غريب ولذلك فائدة ومن الفوائد ومن الفرائد وقال بعض العلماء كابي يعلى الخليلي نعم أبو يعلى الخليلي قال هذا ما تفرد به حافظ مشهور ثقة أو إيمان عن الحفاظ الأئمة فهو صحيح متفق عليه، فهو صحيح متفق عليه، لكن ما تفرض به غيرهم، غيرهم أو غيرهم، فهذا ننظر فيه، فلربما يكون من الفرائد ويكون من الفوائد. مع أنه حديث غريب، ولذلك الإمام مالك كان يقول: اتهم أصحاب الغرائب، اتهم أصحاب الغرائب. والغريب بنوعي الغريب بنوعي كما هو مقرر في علم المصطلح ماذا يسمى الغريب بنوع بنوعي ما يسمى؟, غريب يسمى فائدة حسنت. يسمى فائدة يعني النسب أو المطلق فهذا يسمى يش يسمى فائدة ولذلك عندما يريدون جرح راوين ماذا يقولون أرادوا أن يجرحوا يقولنا فلان كأن أحاديثه فوائد إيش معنى كأن أحاديثه فوائد يعني غرائب يعني أن أحاديثه كيف هي؟ غرائب ولذلك يقول الناظم والخبر الغريب ما ينفرد بنقله من الرواة واحد وهو الحديث الفرد والفائدة وهو الحديث الفرد والفائدة والكل قد تجمع واحدة يعني الفائدة تجمع الغريب بنوعي كلمة فائدة تجمع الغريب بنوعي واضح؟ نعم ولهذا قالوا هذا فلان أحاديثه كأنها غرائب ولذلك قالوا وهو الحديث الفرد والفائدة والكل قد تجمعه فائدة والكل قد تجمعه فائدة إذن هذا فيما يتعلق بهذه الفائدة اليوم ما هي الفائد التي ذكرنا لكم اليوم فلان حديثه فرائد وأحاديثه فوائد أو أحاديثه فوائد واضح وإذا رجعتم إلى كتاب شيخنا الشيخ أبي معاد لغة المحدث, يعني سواء المحدث اللغة الكبرى أو الصغرى فتجدون هذه الأبيات التي ذكرت. لكم انفه ومنه وهو الحديث الفرض والفائدة وهو الحديث الفرض والفائده الفرض ان الله الغريب سياتي ان الله في ماذا في المصطلح سترون الفرقه بين النوعين سترون الفرقه بين النوعين نعم اذا نكتفي بهذه اليوم ونتابع شاء الله الصلد نعم بسم الله تفضل حدثنا حفص بن عمر قال ه يعني حدثنا أمم كنا وقفنا هنا طيب حدثنا حفص بن عمر من هو حفص هذا ه حفص الحوض البصري حوض حفص الحوضي البصري نعم هذا توفي سنة 225 هجرية 225 سنة 225 هجرية البصر نعم قال حدثنا شعبة قال طبعا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أه. أخبرني أشعة بن سليم أشعة بن سليم سليم هكذا بالتصغير وابن ابن الأسود المحاربي هذا كوفي المحاربي الكوفي نعم. قال سمعت أبي. عن أبوه من هو سليم ابن الأسود المحاربي الكوفي نعم. قال سمعت أبي عن مصروق عن عائشة. مصروق أو... ابن الأجدع الكوفي وكنيته أبو عائشة وربما تعرفون قصة مصروق مصروق هذا يعني يقال على أنه كانت عائشة أرادت أن ترضعه. ها. أرادت أن ترضعه الرضاع الكبير هذه مسألة الرضاع الكبير فيها كلام طويل ولهذا العلماء قسموا ماذا هذه المسائل إلى أقسام ثلاثة والرضاع الكبير في الحقيقة لا يجوز وطبعا هناك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالرضاع الكبير من أمنا عائشة وكانت ترضع المصرق ليدخل عليها وكانت تحبه لذكائه وعلمه وزهده وورعه حتى إنه سم ابنته عائشة سم ابنته عائشة ويكنى أبا عائشة وله قصة طويلة لعل إن شاء الله في تاريخنا نذكره نعم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعره ويعجبه هذه ركزوا جيدا يعني هناك أشياء كانت تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء يكرهها الكرة الجيبالية مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره رائحة رائحة الحنة كان يكره رائحة الحنة هذا كرة جيبالية هذا كرة جيبالية واضح؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره في بعض الحين ماذا كان يكره رائحة وكان يكره أشياء وكان يكره عليه الصلاة والسلام أشياء كما كان عليه الصلاة والسلام يحب أشياء ومن الأشياء التي كان يحب يحب الحلوى ولسيما إذا كانت مثل مثل العسل في الماء البارد كان يحبه صلى الله عليه وسلم كما كان يكره أيضا الطعام الذي طبخ بماذا بالتومي أو البصل حتى ولو طبخ إن كان ولا بد فاقتلهما طبخا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره ذلك حتى إن أبا أيوب كان لما نزل عليه النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتأخر إلى أن يأكل النبي ثم يرسل له ما بقي فكان يتتبع ماذا يتتبع أماكن التي أكل منها النبي الله صلى الله عليه وسلم فمرة جاءه طعام وبقي كما هو فتعجب وكان يسأل من أين أكل النبي من أين أكل النبي فإذا قيل له يأكل من المكان الذي أكل منه النبي الله صلى الله عليه وسلم لكن مرة جاء بإنام في طعام لكن هذا الطعام لم يؤكل منه فلما سأل النبي فقال يعني فيه ثوم وفي كذا أنا أناجي من لا تناجي. تناجي وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يكره لحم الضب مع أن لحم الضب جائز اتيناه مرة أهدي للنبي صاصم لحم الضب أو صيد له فقالت زيند هل لا أخبرتم النبي صاصم أو صفية أو غيرها كما في الروايات فقالت يا رسول الله وتقدم له الطعام وأراد أن يأكل يا رسول الله هذا لحم ضبي فتأخر وكان معه خالد فقال يا رسول الله أحرمنا وقال لا ولكنه لا يوجد في بلد قوم ولذلك تجد من أعافو هذا هذا أعافو يعني يأتي به النح النحو لا يهمنا أعافو فهذا المسألة هذه جبليا هل يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، الجواب لا. النبي كان يكره روائح، ولا يعني أن معنى انها حرام ما كان يأكل النبي صلى الله عليه وسلم حرام لا، فلذلك لا بد أن ننظر الى هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمون، معنى كان يحب الفعل حسن حتى إنه مرة في مسألة ال كانوا في مكان وقال من يحب لنا الشات أو الناق قال واحد قال ما اسمك قال قال يموت قال اجلس هذا فعل ليس جيد قام آخر اسم آخر قال اجلس قام واحد قالوا يعيش قالوا انت انت فكان يحب صلى الله عليه وسلم الفعل الحسن وحتى إذا سمع يكو يكون مقدما على شيء وإذا سمع فعل الحسن يفرح ويستبشر لذلك صلى الله عليه وسلم لأنه بشر لأنه بشر أما ما يقال محمد بشر لا كالبشري هذا كلام لا أسس له من الصحة وممكن أن يؤول ممكن أن يؤول ولهذا يجوز للرسل ما يجوز لجميع البشر تجري عليهم جميع الأعراب ولكن لا كما يقول صاحب بدائع الزهور صاحب ذرة الناصح وصاحب دقائق الأخبار على أنبياء الرسل على أنهم مرضوا والديدان كانت تسري في جسمهم كلي ثم عندما بعض الديدان سقطت أخذها وقال بقي بقية هناك قسم من من اللح كلوت هذا كله خرافات يعني ما ينبغي أن يكون هناك مرض الذي ينثر الناس يعني عنده مرض معدي أو مرض خطير لأنه هو جاء للدعوة جاء لماذا لشيء لي ليقوم به جاء لوظيفة فلعذا كان يحب صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يحب الفعل الحسن وهنا التيمن أو التيام هما معنياء التيمن او التيام لماذا؟ ما يرد بهم؟ يرد بهم الفعل الحسن وهي إنهم من اش؟ أصحاب اليمين أصحاب اليمين أصحاب اليمين منهم؟ هم آل الجنة ويحكى آل السيرة علم في قصة ولكن من باب كما قال العراق في ألفيته وليعلم الطالب أن السيارة تجمع ما صحة وما قد أنكرة أن حليمة رضي الله عنها عن قول أنها أسلمت أخذت ماذا؟ أخذت النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يبقى لها ولد ترجع به فأخذت النبي وضعته إيش؟ أعطته ثبيا اليسرى فلم يقبل واعطته اليمنى فقبل فقبل فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيام أو التيامن ويحب الفأل الحسن بل جاء في رواية يحب الفأل الحسن ما استطاع يحب الفأل الحسن ما استطاع وهذه الزيادة لمن يرجع إلى مصنف, مصنف عبد الرزاق يجد هذه الزيادة وفيه عن شعب أيضا بل هذه الزيادة يذكرها البخاري نفسه كما سيأتي إن شاء الله يعني النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا هذه فائدة النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ على اليمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا ما لم يكن هنا كمانع من الموالي خذوا مثلا الإناء الإناء إذا كان له فمن واسع أين يضعه النبي صاصر هذا فإناء يضعه على يمينه ولا على يصاره على يمينه لكن إذا كان الإناء ضيق قرب قرب أو كما يقول أهل تونس دبوزا فإذن أين يضعها آنذاك؟ عن يساره عن يساره فلذلك قال العلماء ما لم يكن هناك مانع كذلك إذا أراد أن يتوضى في مكان وهناك مانع أو إذا أراد أن يتوضى وله يعني ماذا؟ عطب في اليمين عطب في اليمين فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يستعمل اليمين في كل شيء في كل شيء نعم ولذلك ذكرنا في تنعله وترجله والتنعل يعني لبس النعال لبس النعال والترجيل ترجيل ماذا؟ ترجيل الشعر تسريح الشعر دهن الشعر عندما كان يرجله ويدن شعره صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن شعره بالزيت، ها؟ وكان يرجله ويصرحه، بل كان له من يرجل له شعره. وكان النبي حتى في السفر كما في شمائله كان يأخذ معه المكرهلا ويأخذ معه المرآة ويأخذ معه المشط. وكان عنده مدرة صغيرة أيضاً مدرة. حتى إن مرة واحد جاء وصار ينظر من ثقبة الباب فأراد علي الصلاة والسلام أن يضعى في عينه ولو فعل يعني عينه هضر لا دية له لا دية له وهو حكم عام فلذلك كان يرجل شعره صلى الله عليه وسلم إذا مشطه بماذا يبدأ؟ يبدأ بيمينه يبدأ بيمينه لماذا يبدأ؟ يقوم بدهنه لماذا؟ قال العلماء الدهن أول أن الشعر ويلينه ويرسل صائر الشعر الذي يكون صائرا عندما تقوم بدهنه بالزيت ماذا يمتد ويرسل ويمتد المنقبيل المنقبيل يمتد فلذلك الزيت يعني فيه فوائد كثيرة فيه فوائد كثيرة ولذلك كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بل ورد في هذه في رواية في رواية أبي داود وسواكه كان يحب تيامن في كل شيء في تنعوله وترجله وسواكه وسواكه وطهوره والمربي الطهور إما المربي تطهره تطهره يعني أن البداع بماذا يبدأ التطهور الاغتسال إذا قلنا بأنه الاغتسال بماذا يبدأ بالشق الأيمان في الغسل وباليمين في ماذا؟ في اليدين والرجلين، هاه؟ في اليدين والرجلين. وبماذا يبدأ؟ قالوا دائماً وباليمين في اليدين والرجلين. واضح؟ كذلك جاء في سنة أميداود إذا توضعتم فبدأوا بما يأمنكم إذا توضعتم فبدأوا بما يأمنكم. هنا سؤال. إن قدم المتوضع اليسرى هل يصح وضوءه؟ الجواب نعم ولكنه يكره ولكنه يكره وقد سبق أن ذكرنا لكم وقلنا بأن السلف قالوا يكره فقط ولكن وضوءه كيف هو؟ وضوءه يكون صحيح وضوءه يكون صحيح فإذن في اليدين والرجلين يبدأ بماذا باليدين؟ أما الكفان والخدان والأذنان فماذا نقول فيها؟ إذا كان اليدان والرجلان يبدأ باليمين فماذا نقول في الكفان والخدان والوذنان بماذا يبدأ؟ من يقول لي بماذا يبدأ؟ هل باليمين أم باليسار؟ ها؟ ها؟ طيب ها؟ لأنه يبدأ بهما دفع واحدة فلذلك لا يمكن أن ينطبق على أنه يبدأ باليمين أو باليسار يبدأ بهما دفعة واحدة الخدام يبدأ بهما دفعة واحدة نعم يأخذ يمينك الماء باليمين كما سبق أن قلنا لأنه يكون أقرب لعدم الإسراف ولا يأخذ بغرفتين بل يأخذ غرفة واحدة ثم يفعل هكذا ويغسل الوجه دفعة واحدة الخد دفعة واحدة والذنام دفعة واحدة كذلك لذلك هذه يكون دفع واحدة. ثم قال في شانه كله في كله. هذا عام مخصوص كما يقول لان عندنا عام مخصص وعندنا عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد دخول الخلاء والخروج من المسجد ولا يبدأ فيه باليسار دخول الخلاء بماذا يبدأ؟ باليسار الخروج من المسجد بماذا يبدأ؟ باليسار تصور لماذا؟ إكراماً لليمين لأنه لا يمكن أن يدخل إلى مكان ماذا؟ مكان قذر نجس يدخل إليه باليمين إكراماً اليمين يؤخر وعند الخروج يقدمش اليمين بسرعة يقدم اليمين بسرعة يخرج من مكانش ولهذا النبي عندما كان يخرج يقول غفرانك يقول غفرانك ومن المسجد ماذا يقدم؟ يقدم اليسرى ليكون أول ما يدخل المسجد يقدم اليمين، ليكون أول اليمين أول عهدي بالدخول المسجد، ويكون آخر عهدي بالخروج من المسجد، آخر عهدي بالخروج من المسجد. ولكن هنا هنا السؤال، هل ثبت في هذا الحديث؟ هل ثبت في هذا الحديث؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما يمينكم هكذا خاص؟ عند الدخول إلى المسجد، لم يصح. لم يصح أبداً، لم يصح في هذا حديث. لا بالدخول إلى المسجد، لا إلى الدخول إلى المسجد، ولا الخروج من المسجد، ولا الدخول إلى المرحاض، ولا الخروج من المرحاض. لم يصح في ذلك حديث، ما صح في ذلك حديث، واضح. هناك أشياء كثيرة وردت فيها أقوال الصحابة. وجعل بعضهم ذلك من باب ماذا؟ من باب التقرير سنة قريرية يعني مثلا أنتم تعلمون عندما يكون الرعد ماذا نقول؟ سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة هل صح في هذا حديث؟ لم يصح في هذا حديث أعني مرفوعا لم يصح في هذا حديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما كل ما هناك أقوال لبعض الصحابة، أقوال لبعض الصحابة. كذلك ما يقال في هذا يقال في مسألة الدخول المجيب اليمني. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله على ماذا يدل؟ يدل على التعميل، لأن كل من ألفاظ العموم كل من ألفاظ العموم لأن التأكيد هنا كل، فمعنى حقيقة الشيء ما كان فعلا مقصودا. او مطلقا لا ما كان فعلا مقصود. مقصودا ما كان في وما يستحب فيه في ماذا اخر يكون التياسر يعني لا يكون فعلا مقصودا لا يكون فعلا مقصودا ليس من الافعال المقصوده هذه ف ما كان من الافعال المقصودة ماذا يشرع فيه التياثم وما لم يكن من الافعال المقصودة ماذا يشرع فيه التياصر يشرع فيه التياثر لأن ما لا ما لا ما ليس من الأفعال المقصودة قال العلماء إما هي طرق وإما هي غير مقصودة فيكون هذا لا يحتاج إلى ماذا لا يحتاج إلى نية ولا يحتاج إلى ماذا آخر إلى التيام لا يحتاج إلى التيام فيكون على رواية وفي شأنه كله رواية شأنه كله رواية وفي شأنه كله من عطف العام على الخاص من عطف العام على الخاص يعني كل ما يدخل في هذا فقوله وصاصم كله كله هذا كله عام لماذا قلنا عام تركزوا مع جن يعني دخل هناك أشياء كثيرة النبي عندما ذكر ولهذا أوتي ماذا صلى الله أسلم جوامع الكلمة يعني يقول كلمة واحدة وتحتها أحكام عندما يأتي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرافة الحج عرافة قل خيرا تسلا من حسن إسلام المرء يتركه مال يعني الحديث طبعا على أن بعضهم طعن فيه والحديث أقل أحواله أن يكون حسنا يعني هذا يقول كلمة ويندرج تحت أحكام فقوله صلى الله عليه وسلم لما قال كله ماذا يدخلونه في شأنه كله ماذا يدخل؟ لبس الثوب يدخل هناك، لبس الخف ؟ يدخل هناك، لبس الصراويل، الصراويل لا يقال لها سروال، سروال هذه هذه درجة مغربية فقط، الصراويل. أما للصراويل ولصراويل بهذا الجمع هي دائما تأتي هكذا ولو سروال واحد يقال له صراويل إن هكذا خلقت كما يقول ليس لها مفراد، يعني هي تأتي هكذا ولصراويل بهذا الجمع إذا للصراويل وللدخول المسجد وللصلاة على ميمانة الإيمان وميمانة المسجد فهذه من الأسئلة التي تطرح كثيرة عندما يأتي الواحد ويجد صف صف امتلأ امتلأ ويريد أن يبدأ الصف هل يبدأ من الوسط أن يبدأ من الميسرة أن يبدأ من الميمانة الأفضل أن يبدأ من الميمانة من ميمانة المسجد ومن ميمانة الإيمان من ميمانة المسجد وميمانة الإمام هي إيش يمين. على يمينك على يمينك هو نفسه يمينك لأنه لا يمكن أن يكون يمين الإمام هكذا على هذه الناحية الإمام يكون هنا هذا يكون يمينك فتبدأ من أول الصف فيكون ميمانت يكون ميمنتك وميمانة المسجد كذلك ما يدخل في قوله صاصي كله مسألة الأكل ومسألة الشرب ومسألة دخول المسجد قلناها هذه مسألة دخولنا مجد... أخذنا أخذنا من عمر، لكن هل فيها نص خاص؟ لا الجواب لا. كذلك الأكل، الأكل وإن كان فيه نص خاص، كل بيمينك أنت تعرفه تعرفون ربيب النبي صلى الله عليه وسلم عم أو عمر، يعني كانت تطيش يده في صفحة صفحة صفحة صحيح يعني في الإنا، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم مسك يده في رواية ووتر في صعيد؟ فقال له كل بيمينك سمي الله وكل بيمينك وكل مما يملك قال فلا زالت تلك طيع فلا زالت تلك طيع يعني صفة أكله صلى الله عليه وسلم يعني عندما علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الجارية التي كانت تأكل بشمالها والقصة التي وردت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقالت إني أعصرها فقال أكل بيمينك قد الناس لك يقولوا أنا عندي أنا خلقت هكذا شملي يصلي هذا ما في هذا يبدأ بيميني كل إنسان على ما تدرب عليه يتعلم بيميني يأكل بيميني ويشرب بيميني البعض في مناسبات يكون في يده مرق ويأخذ بماذا؟ يأخذ الإناء أو الكأس بشماله ويشرب وعندما تقول له يقول لك لا أنا عندي ما بغيت يمسخ الكأس سبحان الله صاحب الوليمة لما عزمكراه كان عازم أيظن بشخص يحتنيك الكأس عمل له وسيء عمل له لذة وعمله أي حاجة لكن سنة النبي صل الله عليه وسلم إذا خذ بيمينك كل بيمينك فهذه تكون هناك في بعض الأحيان تمحولات واعتذارات وهي باردة وهي باردة فلذلك النبي صل الله عليه وسلم قال لا تعطى إلا بيمينك ولا تأكل إلا بيمينك ولا تشرب إلا بيمينك ولا تأخذ إلا بيمينك وقالوا كل بيمين هيدا ورد في دليل والشرب ايضا ورد في دليل باليمين كذلك مما يدخل في قوله صلاصم كله الاكتحال الاكتحال كانت هذه كثير من من الناس لا يكتحلون والاكتحال متى يكون يكون ليلا وليس بالنهار الاكتحال يكون ليلا ان يكتحل يبدا بماذا يبدا باليمين كان الصاصم يكتحل ويبدا باليمين كان بعض السلف يقومون الليل ويكثرون من البكاء حتى يرى ذلك على أعينهم فماذا كانوا يفعلون؟ في الصباح يكتحلون وهذا لهم رخصة يكتحلون حتى يظن البعض أن ما شاء الله البكاء الذي حصل له من من الكحب هذا من باب التعمية هذا جائز لا بأس فإذن كذلك يدخل في قوله الصاثم كله تقليم الأضافة بماذا يبدأ؟ يبدأ باليمين أم يبدأ باليسار؟ باليمين الجواب يبدأ باليمين قص الشارب وهذه مسألة أخرى في مسألة قص الشارب والقص يعني أحفو هل الشيء هكذا كما فعلنا بصنعها حافة الشيء يأخذ منه فقط ولا يحفيهم الإمام مالك كان يقول ينبغي أن يعذر من يأخذ من شاربي وعمر الخطاب كان له شوارب كما ورد يعني في بعض الآثار يعني أحفو حافة الشيء الجز، إنه جزء زوما النبي صصمين هنا على كل المسألة العمر فيها سعه العمر فيها سعه الاعتراض لا, لا على هذا ولا على هذا قص الشارع من أين يبدأ؟ يبدأ باليمين بل نطف الأرض هذا في خلاف هل يدخل، لاحظوا ركزوا معجيني هل يدخل في النظافة؟ أم يدخل في مسألة السنية؟ طبعا هو يدخل في السنية فإذا اعتبرنا في السنية فبماذا ننتفل العرض باليدي وكان يقول الإمام الشافعي يقول على أن النتف هو السنة قال لكن من يطيق ذلك ف هو السنة ولكن من يطيق ذلك فالبعض كان يستعمل الموسى وكله وفي كل ساعة في كل ساعة واضح إما نت وإما وسيدنا علي كان تنتفوا إبطه الصحابي التي سبقت إشيء أمويش أم عطية أم عطية هذا يعني كان حتى يعني إذا استطاع لا بس كذلك حلق الرأس حلق الرأس ماذا يبدأ؟ يبدأ باليمين يبدأ باليمين الآن في زماننا يبدأون باليسار واليمين يتركون الشعر. ما يسمع عندهم بالقزع هذا طارت يقولون كوبة صعورة طارتني يقول كوبة ما أدري إيش وأصبحنا مكببين لأن للأسف هذا الحلاقة أخرجها اثنين أحدهم مجوسي وهذا للأسف يناطفه فيقول هو يريد أن يكون مثل هذا فأنت تقتدي بماذا؟ لا أسوة في الشر أنت تقتدي من يفعل فيه وهذا يسمى قزع وقد نهى النبي يصلى عن القزع كما في الصحيح ها؟ فإذاً تبدأ بماذا؟ تبدأ باليمين كذلك يدخل في كله ماذا يدخل؟ الخروج من الخلاء بماذا يبدأ؟ يبدأ باليمين عندما يخرج من الخلاء يبدأ باليمين يبدأ باليمين والدخول إلى المسجد يبدأ بماذا؟ يبدأ دلوقتي. باليمين وهذا كله دخ... جاء في ماذا؟ في شأنه, شأنه يقول كذلك اختلف العلماء في مسألة السواك والامتخاط مسألة السواك والامتخاط أنا أتكلم على أشياء يعني تحتاج طالب يعرفها جيدا وهذه آداب للأسف لأن تنقصنا هذه الآداب وهذه مهمة مسألة الامتخاط هل يمتقط بيمينه أم بيصاره فإذا كان من باب إزالة القضار الأقضار فيبدأ باليسار باليسار لكن إذا كان من باب ماذا اندخال ماء أو شيء منها قالوا اليمين أفضل اليمين أفضل والصحيح الامتخاط أن يكون باليسار أن يكون باليسار كما يكون أيضا الصحيح خروج المسجد يبدأ باليسار والاستنجاء باليسار واحتلوا فعل باليال وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن, عن أخذ ماذا أخذ الذكر باليال ولكن هل هو عام سبقنا قلنا بعض العلماء قال هذا ليس بعام إنما هذا في حالة قضاء الحاجة قضاء الحاجة وقد سبق ذكرنا لكم قصة شعبة ذكرناها لكم في هذا الدرس ولا في درس العاشر عندما دخل عليه واحد يعني شعبة كان عنده مجلس ذكرناها في درس البخاري ها الفقه كان عنده مجلس فالما كان عنده مجلس يعني جاء واحد بسرعة على أساس يحضر هذا المجلس مجلس التحديث فوجد المجلس قد انتهى فتبعه إلى بيته فقالوا هذا بيته ووجد الباب مفتوح ودخل عليه والشعبي عفوا وشعبه ماذا كان؟ كان أطال المجلس وطبعا ذهب للإقضاء الحاجة ذهب للإقضاء الحاجة ودخل علي في المرحلة والشيخ يقضي حاجته وهو دخل علي بن الحظ بدون استئذان. فيقول حدثني قال يا رجل لا تتق الله أنا على هذه الحالة وأنت تقول حدثني والشعب ممسك كما جاء في الرواية ممسك ذكره بي بشماله وهو يقول له حدثني فقال يا رجل على هذه الحالة وتقول حدثني فقال نعم حدثني فقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله إذا لم تستحيه فأصنع ما شئ ثم ذكر له قصة وهذه القصة إن شاء الله ربما نصل إليه ونذكرها لكم فقال بعض العلماء هذا مع قلة أدبه استفدنا منه هذا مع قلة أدبه مع هذا الإمام استفدنا هذه الفائدة كذلك قالوا في نفس الشيء العرابي عندما كان يأتي ويسأل يستفيدون منه فهذا العرابي جلف دخل على هذا الإمام وتعامل معه بهذه المعاملة يقول يا رجل أنا على هذه الحالة وأنت والنبي عليه الصلاة والسلام انت تعلمون يعني سلم عليه الرجل ولم يرد عليه السلام يعني كان يبون ثم قالوا عليكم السلام قال إني كريت وأنا أذكر الله وأنا على غير طهار فإذا الشاهد عندنا أن مسألة الاستنجام باليسارة ولو يا طراب استنجاب بيمينه هل يكون استنجاؤه صحيح؟ الجواب يكون استنجاؤه صحيح. يكون استنجاؤه صحيح. طيب بقية مسألة بالمسائل ولكن نحن نذكر هذه المسائل لأنها مهمة وأذكر ما يهمنا نحن وما يهم المسلمين وما يتعامل به الناس والمستعمل كثيرا في مجتمعات المسلمين مسألة خلع الثوب. مسألة خلع السراويل خلع السراويل من أيها يد من أيها من أيها بيساره بيساره خلع الثوب من أيها يد بيساره أين يدخل هذا كله يدخل في قوله صلى عليه كله عليه وكل ما يدل على كله إلا ما خص بدليل فهذه التي ذكرنا خصت بدليل هذه الأشياء التي ذكرنا مؤخراً ما الممست ما المستحب فيها هذه الأشياء الأخيرة ما المستحب فيها التياصر، الانتقاص والاستنجاد وخلع الثوب وخلع السراويل إيش من الأفضل فيه التياصر، الانتقاص وش من هذا القبيل لماذا التياصر؟ لأنه من القضاء لأنه من باب الإزالة. من باب الإزالة، وما كان من باب الإزالة، فالطياصر فيها أفضل. خذوا قاعدة. خذوا قاعدة. دشنا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كل ما كان من باب إش الإزالة، فالطياصر فيه هو الأولا، هو الأولا. ولهذا. الإمام النووي يقول البداءة باليمين استحباب في كل ما كان من باب التكريم والتزين كل ما كان من باب التكريم والتزين وما كان بضدهما استحب فيها التيازر ولذلك مسألة سيوك مسألة سيوك مسألة مرة وقع خلاف كبير بين بعد طلبة العلم في مكة المكرمة على مسألة سواك هل يستاك بيمينه أم يستاك بيساره فصراع كبير للأسف طائفة تقول بأنه يستاك بيمينه لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل غير كذا وكذا هذا مبتدئ سبحان الله ما هذا لا تبديع لا تبديع في مسائل الخلاف لا تبديع قدوا قاعدة لا تبديع في مسائل الخلاف بلها التفسيق والتكفير والتضليل مسائل الخلاف لا يمكن أن يكون فيها تبديع ها فإذا الواحد يقول له لا أنا أستاك هكذا بيمين وآخر يقول لا أستاك هكذا بيصار لماذا؟ فمرة قلت لهم إذا كان الأمر من باب الإزالة من باب الإزالة والنظافة إزالة الأوساخ أو شيء من هذا القبيل فليصار أو لا وإذا كان من باب استعمال السنة يأخذ على ظاهره فاستعمال اليمين أو وعليه فلا تبديع ولا تفسيق فلماذا هذا يعني ما ينبغي أن يكون هناك تهويل ولا ينبغي أن يكون هناك أيضا تهوين تهويل مجرد سنة سنة خفيفة لا سنة ما كنش حاجة هذه قشور كما يقول لا إحنا معلش الدين لب وقشور لأن الق القشور هو من يحفظ اللب بالله عليك لو وجدت برتقال ما عندها قشر تأكلها وجدتها في الطريق لكن لو وجدتها بق بقشرها تأكلها ولا تأكلها فإذا اللب يحفظ بالقشر بل هناك من الفواكه تأكل بالقشر أو أو لا فلذلك ما ينبغي أن يكون هذا التقسيم البعض يقول لك لا أنتم تمسكون في القشور وتتركون اللب لا بل إذا كان في بعض أحيان كما يقول الإمام الشيخ أستاذ النتيمية من المستحب ترك المستحب يعني إذا كان تقع هناك ربما مقاطعة وربما تبديع ربما كذا يا إخوانا أنتم أنتم يعني تقاطعون بعضكم بعضا وتطعنون في بعضكم بعضا بل وتطعنون في بعض الأحيان من أجل سنة خفيفة ولربما الأمر فيها سعة الأمر فيها سعة وتتركون ما هو أهم من ذلك الأخوة اللي هو فرد الأخوة اللي هي فرد فلذلك افهموا هذا جيدا فإذن ما كان من باب الإزالة فما هو الأفضل فيه؟ الأفضل فيه التياسر الأفضل فيه التياسر ممكن هذه القاعدة التي ذكرت لك ممكن أن تجعل بعد ذلك باقي الأشياء إذا كانت داخل في قاعدة التي ذكرت لك مسألة الإزالة والنظافة فيكون بماذا؟ يزال بماذا؟ بالماذا؟ التياسر السواك يدخل في السنية وعلى القول بأنه في إزالة الوساق وإزالة كذا يعني يكون اليسار هذا ممكن أن نقوله حتى في حلق الرأس حلق الرأس إذا كان من باب الإزالة فالأفضل فيه أن نبدأ باليسار وإذا كان غير هذا فالأفضل فيه أن يبدأ بماذا؟ كيف؟ أنا ممكن <تصفيق> أنشئ قاعدة وهذه قاعدة يعني ليس من كيسي ولكن هذا بالنظر إلى النصوص ما كان من باب الإزالة فحكمه التياصر وما كان من باب التزيين والتعبد فحكمه التيامن خذوها قاعدة ها هذا ضابط أضعه لكم لأنني رأيت أن أذكره لأن هذا الحديث هذا هذا الحديث بدون مبالغة كنت أشرحه في, في السجن بقيت فيه 35 يوما في هذا الحديث لأن فيه أحكام كثيرة أنتم ترون هذه كلمة كل هذه كلمة كل أنتم ترون كم ذكرنا فيها حتى مسألة الشعر مسألة الشعر الكثير من الناس لا يعرف أن النبي صاصم كان ما ثبت أنه كان يحلق كله إلا في الحج أو العمر ما ثبت أبدا ولذلك الشعور أقسان علي ذكرته عدة مرات إما الشعر واجب حلقه واجب فر هو شعر العانى الزغب كما يسمونه ويدخل في حتى شعر الإبت هذا واجب أيضا هذا واجب وايضا هناك شعر بالعكس حرام حلقه هو شعر اللحيه ها وهناك شعر حلقه سنه ما هو وهي الشوارب العف العف ولكن مساله على خلاف العلماء قص الشارب القص في بمسألة اللغة ما لا يهمنا وهناك شعر الأصر فيه العف. هو شعر رأس النبي عليه الصلاة والسلام أقبل يعني كان وشعره صلى الله عليه وسلم إلى منكبه إلى منكبه أقبل من مكة أو إلى مكة أيضا فلذلك عندنا إما أن يكون وفرة وإما أن يكون جمة، ها؟ وإما أن يكون لمة، الجمعة والوفرة واللمة. فإذا كان للشحمة الأذن، إذا كان للشحمة الأذن هون ماذا يقال له؟ وفرة. ولذلك بعض النساء النبي صل الله عليه وسلم كان عنده وفرة، كما في صحيح مسلم، عائشة وغيرهم. هذا لا تعرفونه. واضح. الوفرة اليها. ولكن بشروط حتى مرأة يمكن ان تكون لها وفرة. اذا كان زوجها يحب ذلك. ولا تخرج به. ولا يكون في تشبه الكافرة. هذه الشرط ثلاثة افعلي ولا حرش. ارضاء لزوجك. اذا كنت بنت شابة لا. الا اذا كان في ضرر لولي العمر تستاذن. ووري العمر تستاذن. هؤلاء حتى لا يطعنون في فينا ونحن أبحنا لهم عرضنا فنقول لهم حديث في صحيح مسلم أزواج النبي كنا يفعلنا ذلك فإذا طعنت في الحدوجر طعنت في أمنا عائشة وطعنت في, في أمهات المؤمنات فإذا زوجتك بل أقول أكثر من هذا خلي هذه حتى لا, <تصفيق> لا يجعلها البعض على كلهم هذه مسألة مسألة الشعر يعني يعفى الوفرة الشعر لشحمة الأذن إذا كان لشحمة الأذن وجمة إن هي لمن كي بنتك واسم ما بينهما دللمة هنا بينهما هنا الوفرة هنا الجمة كلاتة دي الأقصر والصحابة كانوا ماذا يفعلوا يظفرونهم ولذلك اليوم درسنا في المرشد موعين مع غيركم منتم مسألة الشعر في فرائض الغسل فصل فرائض الغسل قصد المحتار يعني النية فور عموم الدركي تخليل الشعر فتخليل الشعر ذكرنا أنه إذا كان مضفورا هكذا يضغط إذا كان مضفورا يضغط واضح؟ يضغط وبالضغط يدخل الماء وبالضغط يدخل الماء على كلين كل لأننا قلت لكم هذا الحديث في كلام طويل إذن هذا يعفى هناك قسم آخر قل من يتطرق له لم يرد فيه لا نهي ولا شعر البطن شعر الصدر شعر الساقين شعر الفخذين هل ورد فيه شيء لم يرد لا بالنهي ولا بالأمر. فيا ترى لو واحد حلق شعر صدره أو حلق شعر بطنه أو حلق شعر ظهره والآن يزينونه كما قالوا لي. ها؟ الرياضيين يزينون الساق. طيب والساق ها؟ فهل نقول لو ارتكبت الحرام؟ الجواب لا. هذا مسكوت عليه. والأصل فيه الإباحة والأصل فيه الإباحة واضح هذا التفصيل عليكم فإذا إذا كان حلق الشعر من باب أن يحلقه كله أو أن يتركه كله هذا هو الحديث الوارد لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة موتا لما جاء بأبناء جعفر ها؟ وقد حلقوا لهم شعورهم فقال النبي ماذا قال لهم يعني كأنهم تركوا لهم قزع من هون ومن هون فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقوا كلا أو تركوه كله هذا هو ما اللي عنه لكن هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره وهو في الحن في الحن الجواب إلا في ماذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان عنده شعر يحسن إليه يحسن إليه. إن كان له شعر، فليكرمه الحديث يعني سيادتي إن شاء الله ما قيل فيه. فليكرمه ولذلك أمرنا إنه نرجله هو لو ها؟ فإذا هذا يحتاج لا أن ينظف شعره. بعض الإخوة يترك الشعر والله لا تدري شعر عنده. لعلنا أظن أم الأربعين تختبئ فيه، فإذا إذا كان الشعر يحسن إليه ويكرمه وينظفه ويتركه سنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عندي بحث المسألة إن شاء الله تلا مطير لأن لا حتى لا نخرج عن عن المسألة، إذن لماذا ذكرنا هذا؟ ذكرنا في مسألة الحلقة، مسألة الحلقة هل تدخل؟ في التزيين والعبادة، فإذا أدخلناها في التزيين والعبادة ماذا يكون؟ التيام،, التيام. واضح؟ نعم. التيام. وإذا أدخلناه في باب إيش؟ في الإزالة. الإزالة والنظافة. التيسو. التيسو. واضح؟ طيب. هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة، وهذه قاعدة حدسية على كل، هذه أخذناها من قول النبي صلى الله عليه وسلم كله. كله في شأنه كله له ترجله له ترجو في جميع اغتساله في جميع أعضائه إلا ما دل الدليل على أنه التياصر فيه أفضل ولكن اختصرت لك بدل ما نبقى نذكر لك الأمثلة ونذكر لك نعد لك ما, ما يحتاج إلى التيامن وما يحتاج إلى التياصر قلت لك هذه القاعدة وخذ بها خذ بها وفي الوضوء في الاغتسال هذاك هناك إجماع سبق أن قلنا بأن الإمام النووي قال أجمع علماء, علماء, علماء, علماء جميع العلماء جميعاً علماء السنة أن على أن تقديم ماذا؟ تقديم اليمين في الوضوء السنة هذا هو الذي ينبغي فهمت؟ فإذن هذا الحديث قال فيه النبي ماذا قال؟ تبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمناء يعجبه, يعجبه التيمن في تنعوليه وتردجليه في و... تنعولي في تنعولي ماذا تعربون في تنعولي يا لا بأس نقف مسجد النحو جروب جروب متعلق بيعجبه هذا في تنعولي يكون حال حال كونه لابسا حال كونه لابسا النعى أي امتداد بلبس اليمن وتردجليه معنى ترجله يبدأ بماذا في السلح السلح الشعر بماذا بالشق الأيمن وما يقال في الرأسي يقال في اللحية وما يقال في الرأسي يقال في اللحية واضح مم. نعم وطهوره و... وطهوره إذا قلنا بضم الطاء يعني طبعا هناك من قال تفتح يعني المرأة المقصود به إما الغسل إما الوضوء يعني البدأ إذا كان الغسل البداء بماذا؟ بالشق الأيمن في الغسل وباليمين في اليدين والرجلين على اليسرى طبعا نعم وفي وقد ذكرنا لكم حديثة ماذا؟ حديثة بداولة إيش هو؟ إذا توضعتم فبدأوا بما يمين أي نعم لكن إذا قدم واحد منا مثلا جدلا جدلا واحد قدم اليسرى ماذا نقول لهم؟ وضوءه صحيح؟ ولكنه ارتكب الكراهية الكراهية ها؟ حتى ولو كان متعمدا ما دم أتى بالفرائض فوضؤه صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى ولكنه ترك الأفضل م? نعم وطهوره وفي شأنه كله وطهوره وفي شأنه وفي شأنه هكذا تأكيد الشأن كله كله بالورط في بعض الروايات في شأنه في شأنه وقوله وقوله في شأنه كله كله قلناك يدخل فيه كل ما ذكرنا لكم من الأشياء التي سبقت إلا ما خص الدليل على أنها تحتاج إلى اليسار تحتاج إلى اليسار فيستحب فيها التيسير أو التياصر من باب ماذا؟ النظافة والإزالة ويستحب أيضا التيام من باب التكريم والتزيين والعبادة م? نعم باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة. طيب باب لا هذا فيه فيه فائدة حديثية. لو تعيد السند لو تعيد السند وتأملوا السند جيد. حدثنا حفص بن عمر. قال. ياج حفص بن عمر من هو حفص بن عمر. قلنا الحوضي البصري. ها المتوفى سنة يش بتينو كم خمسة هذا واحد حفص حفص بن عمر بن الحارث هذا يقول له بن صخباره صخباره يعني بفتح السين وسكون الخاء أم الأزدي نميري أبو عمر الكنيتوا أبو عمر الحوضي وهذا كان من موالي بني عدي من بني عدي. ولماذا قيل له الحوض؟ قيل انه النسبة الى الحوض المعروف. قيل انه الحوض. وقيل انه حوض مدي مدينة باليمن. حوض مدينة باليمن. يقال لها حوض. ها؟ هذا روى عن شعبة أمير المؤمنين. ها؟ روى عن شعبة. وروى عن ابراهيم بن سعد. وروى عن هشام. من عبد الله، وروى أيضا عن همام، وروى عن حماد نزيد، وروى عن أئمة كبار، وهذا أيضا روى عنه روى عنه أئمة، روى عن الأئمة وروى عنه أئمة، روى عنه الإمام البخاري أنتم رأيتم رواه عنه البخاري، وروى عنه أصحاب السنن أبو داود والنسائي، إلا أن النسائي روى عنه بواصف بواسطة أبي الحسن الميمون. فروى عنه أبو داود يعني بدون واسطة وروى عنه النساء بواسطة أبي الحسن الميموني أبي الحسن الميموني، بينما قال أبو داود روى عنه مباشرة وروى عنه أبو حاتم الرازم يعني أبو داود أكبر سنة من النساء وروى عنه صاعقة صاعقة بن يوسف بن موسى القطان وروى عنه جماعة من الأئمة الكبار ووثيقه واثقه ابن معين ويكفي أن توثيق ابن معين وتوثيق ابن قانع وابن وضاح واثقه أيضا مسلمة واثقه أيضا الدار قطني الدار قطني معروف بتشدده ومع ذلك واثقه بل إمام أحمد قال ثبت متقل فالذي يقول فيه الإمام أحمد ثبت متقل ماذا تنتظر أن يقول فيه واحد آخر مات سنة خمسة وعشرين ومائتين في البصرة كما قلنا لكن هذا هل له في البخاري أحد ها بل قالوا ليس في البخاري هذه قاعدة أيضا ليس في البخاري حفص ليس في البخاري حفص من عمر غيره إذا وجدتم حفص من عمر البخاري فهو هذا الحوضي ابو عمر واضح هو هذا إذا وجدتم حفص من الحوضي حفص بن عمر الحوضي في صاحب البخاري ما المراد به مراد به الحوض واضح طيب ثم قال حدثنا شعبه من هو شعبه هذا شعبه شيخ هذا شيخ لأنه قلنا لكم روى عن شعبة وروا عن إبراهيم سعد وروا إذن هذا شعبة شيخه فهو يروي عنه مباشرة روى عنه زيد تابع إذن هذا الثاني الأول من حفص, عم حفص عم بنه عمر الحوض البصر, البصر. الثاني عم شعبة بن الحجل الثالث بن كنيته ماذا ما نعم ما هي كنيته لا أبو الشعثاء أبو الشعثاء أسود المحارب وقلنا لكم سابقا الكوفي هذا روى عن أبيه والأسود ابن يزيد وعن الأسود ابن هلال أبو الشعثاء يطلق على كنيته أبيه كنيته هو سليم أشعث بن سليم أبي الشعثاء أشعث بن سليم أبي الشعثاء ثم روى عن ماذا؟ روى عن واحد معروف مشهور بالزهد والورع قتلوا الحجاج سعيد بن جوبان لعلكم رأيتم رسالة للقرضوي قرضاوي بعنوان عالم وطغية قرأتم الرسالة على شكل قصة هذه قصة كلها منكرة لا لها من الصحة هذا الحوار المديدار حتى إذا رجعتم إلى سير على النبلة أو تاريخ الإسلام موفيات المشاهد والإعلام تجدون أنها القارضاوي أفسد فيها هناك الورق فقط لا تصح وحب نبها على أنها لا تصح وأنا أظن لا يعرف أنها لا تصح لأنه لو رجع إلى سير على النبلة وإذا كان يعرف وأخفى ذلك هذا من الخيانة العلمية نعم ماذا آخر ها وروع عن جماعة من من السلف وروعه ومن رواعه أول من رواعه هو شعبة أمير المؤمنين في الحديث وروعا الثوري ورواعه أبو الأحوص ورواعه كثير من العلماء من أقرانه ها نعم هو مات في إمارة يوسف بن عمر بالكوفة تابع الرابع من هو سليم أبوه، أبوه، أبوه هو صاحب كونية أبو الشع أبو الشعثاء أبو الشعثاء، أم، أبوه، أبوه هو صاحب كونية أبو الشعثاء، نعم، أبوه سليم بن أسود بن حنظرة المعروف بابو الشعثاء المحارب الكوفي الكوفي، قال العلماء هو مشهور بكنيته بكونيته. من الشهور بيكون يتي أكثر من اسمه فمع ربي أبي الشاثاء هو روى عن الصحابة روى عن الصحابة أول من روى عنه عمر سيدنا عمر أمير المؤمنين وروى عن أبي ذري الغفاري، وروى عن أم, أم عبد عبد الله بن مسعود وروا عن سلمان الفارسي وروا عن جامع ابن شدد صحابه طبعا وروا عن عبادل عبادل جامع ابن شدد هو روا عن يخر هذا تابع وروا عن الأبادلة هذا يعني معنى معناه من كبار التابعين يعني من الزبائل لم يروي عنه لكن روا عن العبادلة اعتقال العلماء شخص روا عن العبادلة ما هذا من الزبائل قبل ما لكن هذا هو المشهور هذا هو المشهور وهو من روى عنه روى عنه الأشعف وروى عنه إبراهيم الناخعي وروى عبد الرحمن ابن الأسود وروى عنه أبو إسحاق السبيع وروى عنه جامع بن شدد وهذا في التابعين أيضا ولكن مش من كبار التابعين ها أنا أذكر أن ابن عدي البر قال أجمعوا على أنه ثقة، أجمعوا على أنه ثقة. هذا ابن عبد البر يقولون، وللأسف نحيبان ذكروا في الثقة، وقد سبق أن قلنا لكم بأنما ذكروا نحيبان في الثقة، والثقة أقوى مما ذكره فقط، ما ذكروا في الثقة والثقة أقوى مما ذكره فقط. واضح هذا طيب الميموني في سؤالاته سأل الإمام أحمد عنه فقال بخ بخ ثقة هذه كلمة للتعظيم بخ بخ ثقة يعني مم. هذا شح جا جاوز القنطرة ورفق رفيق الإمام أحمد يحيله معي إذا ذكر الإمام أحمد وذكر رفيقه فالمراد به يحيله معي رفيقه سئل عنه فقال مم. ثقة ثقة بل أبضاء قطل نفسه والثقة والعجل والنساء يعني وابن خراش كلهم وثقوا وقالوا عنه إنهم ثقة بل أكثر من ذلك أبو حاتم عندما سئل عنه قال لا يسأل عن مثلي لا يسأل عن مثلي إذا يقول هذا أبو حاتم ماذا نقول لهم ها شهد مع عاليم شهد كلها طيب أتم نكمل لطائف الإسناد ونقل شاء الله أتم كم راضي؟ كم راضي هنا؟ لاحظ إذن من لطائف الإسناد ما هي؟ أن الحديث بغير الصحابي كيف هو؟ أذكره حاول تنظر فيه دقق فيه دقق فيهم أولا ماذا يستدل من الحديث؟ يستدل به على شرف اليمين ومن جهة الإسناد سداس الإسناد هو رواتهما بين ماذا او لا شوف ركز جيدا في السند هذا ايش ماذا نقول في هذا السند اولا انظروا التحديث وماذا اخر ماذا قال هناك قال, قال, قال. اه الاخبار الاخبار والتحديث والسماع والعنعنى والسماع السماع والعنعنى السماع والعنعنى ورواته ما بين بصري كوفي ما بين بصري وكوفي الروات ما بين بصري وكوفي وفيه أيضا فائدة معروفة في علم الحديث رواية الأبناء على الأباء, رواية الأبناء على الأباء سمعت ابي قال هناك سمعت ابي وفي رواية كبيرين من أتباع التابعين، هو من؟ من؟ سليم لا الشعث وشعبة الشعث وشعبة من أتباع التابعين الليهم؟ مش من التابعين؟ وفي أيضا رواية كبيرين قارينيني من كبار التابعين منهم؟ سليم ومصرع أحسنتم هم سليم ومن آخر؟ مسروق ومسروق سدين ومسرق إذن فهذا الحديث ذكر فيه العلماء فوائد كثيرة ويستفاد منه أيضا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل يعني أمرنا وحثنا على شرف اليمين على شرف اليمين وبالنظر إلى الأساند فهو سداسي الإسناد يعني إذا أمعنتم في النظر فهو سداسي الإسناد نعم ها <تصفيق> انظروا <أه> للسدس من قرروا بعد سدس <باريسدي> حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعب حدثنا شعب الثاني أخبرني أشعب <أخبرني <أشعر> بن سليم هذا الثالث قال سمعت سمعت أبي هذا الرابع عن, عن مصروق هذا الخامس عن عائشة, عائشة سدس ولذلك يقول هو سداسي الإسند <لسلام> لماذا يذكر الصحابي ويدخلونه في السند بينما النبي لا يدخلونه في السند النبي تلف هو داخل في السند عن داخل في المتى؟ قال هو قائل المتى؟ سيكون داخل في المتن وليس في السند. إذن هذا هذا ما يتعلق بفوائد هذا الحديث وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصنوات كما أخرجه في اللباس وسيأتي أيضا في اللباس وأخرجه مسلم وأخرجه أبو داود وأخرجهم غيرهم يعني كأبي داود والترمذي والنسائي والماجع وصححه. والله تعالى أعلم وأحكم وغدا المتابع ان شاء الله ونستسمح أن في الحقيقة هذا الحديث يذكره العلماء ويطيرون فيه النفس ويطيرون فيه النفس لأن فيه دلالة على أشياء تتعلق بالآداب التي ينبغي أن يتصف بها المسلم والله تعالى أعلم وأحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته